2 बुक विमानतळावर फिलमतार फी अलमार मला अथेन्स साठी विमानाचे तिकीट आरक्षित करायचं आहे فضلك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 مقعد بجانب النافذه غير المدخنين من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين मला माझे आरक्षण निश्चित करायचे आहे من فضلك اريد تاكيد الحجز من فضلك اريد تاكيد الحجز मला माझे आरक्षण रद्द करायचे आहे من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز روم साठी पुढचं विमान कधी आहे متى تقلع الطائره التاليه إلى روما متى تقلع الطائره التاليه الى روما دون سيت उपलब्ध आहेत का هل ما زال يوجد مكان لاثنين هل ما زال يوجد مكان لاثنين नाही आमच्याजवळ फक्त एक सीट उपलब्ध आहे لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط ابل विमान किती वाsta उतरणार متى نهبط متى نهبط आपण तिथे कधी पोहोचणार متى نصل متى نصل شهرات बस कधी जाते متى يذهب باص الى وسط المدينه متى يذهب باص الى وسط المدينه هي سوتكيس اپلي ہے کا هل هذه حقيبتك هل هذه حقيبتك هي بگ اپلي ہے کا هل هذه شنطتك هل هذه شنطتك हे सामान आपले आहे का? هل هذه امتعتك؟ هل هذه امتعتك؟ मी माझ्या सोबत किती सामान घेऊ शकते? كم اخذ معي امتعة في الطائرة؟ كم اخذ معي امتعة في الطائرة؟ 20 كيلو 20 كيلو आश्रीन केलो काय फक्त 20 किलो फक्त आश्रीनो डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फिफ्टी लँग्वेजेस डॉट वर जाऊन आपण या ऑडिओ कोर्सचे धडे व नवीन प्रत डाउनलोड करू शकता